السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وهم وعلى آله والصحبه أجمعين أما بعد فقد شرع المصلف رحمه الله في هذا الفصل في بيان ما يتعلق بنوعية عقد الإجارة والعقود التي تقع بين الناس منها ما أوجب الله عز وجل على المتعاقدين أن يمضيى فيه أن يمضيى ويتمى العقد على الوجه الذي اتفق عليه ومنها ما خير الله فيه الطرفين فكل منه ما بالخيار بين أن يتم العقد والمضيى وبين أن يتراجع عنه سواء يجد السبب أو للموجه فالنوع الأول من العقود الذي فرض الله على المتعاقدين أن ينضي على كل واحد من المتعاقدين أن ينضي فيه ولا يتراجع عنه إلا بعضا من الطرف الثاني سبق أنه يسمى بالعقل اللازم وأما النقل الثاني وهو الذي خير الله سبحانه وتعالى فيه كل المتعاقدين فجعل له حظ النظر في أن في العقد أو يلغيه سماء وجد سبب أو لن يجد السبب فهذا يسمى بالعقد الجال وهناك نوع ثالث من العقود وهي العقود التي تكون لازمة لطرف وجائزة من نسبة لطرف الثاني فهذا النوع من العقود فرض الله على أحد الطرفين دون آخر أن يكن من تزم به والطرف الثاني بالخيار شاء أتمهم إن شاء انتنع فالنثال النوع الأول وهي العقود التي فرض الله على كم المتعاقدين تقدم أن منها البيت فإذا أوجب المتعاقدين الصفقة وأتم العقد فكل منهما مخاطب من الله سبحانه أن يتم الاتفاق والعقد على حسب ما وقع بينهما وأما النوع الثاني وهو الذي خير الله فيه الطرقين فتقدم مثل الوكالة ومثل الشركة إذا شاركت شخصا وقلت له أدفع مئة ألف وتدفع عم سمئة ألف واتفقت معنا الشركة ثم قلت بعد ساعة أو بعد نسل الساعة أو بعد كلامك مباشرة لا أريد فلكذلك ولو جئت بعد سنة في أي لحظة من نيل أو نهار تقول لا أريد لكذلك هذا يسبنا بالعقد الجائل أي لك فسخه ولك حظ النظر في الفسخ والإنباء في أي وقت وإي ساعة سواء وجد العذر أو لم يوجد فليس من حق الطرف الثاني وهو ندك ونظيرك أن يقول لك نا أسخ تقول له الخيارني أسخ سواء وجد العذر أو لم يوجد فلس بمنذن فالنوع الثالث وهو الذي يكون لازمًا لأحد الطرفين جولاً آخرين في الجعالة فمن قال من أحضر سيارة مفقودة فله عشرة آلاف فكل الطرفين بالخيار لكن لو أن شخص وجد السيارة المفقودة عند وجدانها قبل تراجع صاحب السيارة عن الكلام الذي قال وجدها قبل أن يتراجع عن هذا العقد ينزمه بالعشرة على ونقول للقرق الثاني لفت بمدن بأخذها إن شيء تتأخذها وإن شيء لا تتأخذ الجعب وإن شيء تترده إذن الجعب تكون لازما للقرق دون قرق الثاني ومثل ضمان الأموال بالاستهلاف ونحن ذلك وكتابه ونحن ذلك من الرقود وأما بنسبة للإجارة فقال المصنف وهي أي الإجارة عقد لازم فكل نوع من أنواع الإجارات وقع بين الطرفين فأفكر فإننا نهدم كل الطرفين بإنضاء العقد ونقول ليس لك حق الرجوع عن هذا العقد إلا جنب الطرف التالي فلو قال له أجرتك عمارة مئة ألف سنة, سنة كاملة ابتداء من غد قال قبلته وأتم العقد وأوجب وافترقا على القول باشتراك خيام المجلس أو لم يفترقا على القول الثاني فإنه إذا تمّا العقد لذين اضطرقه ليس من حق صاحب العمارة أن يقول تراتعك ولا من حق الذي استعذر يقول تراتعك نقول أنت ملهم بإتمام الشفقة يعني المؤذب ويجب عليك أن تسلم العمارة في المدة المتبق عليها ونقول للمستأجر يجب عليك أن تنظر العمام هذا في إجارة الدروح ولو استأجر شخصا لعمل عنده في البيت فقال له اخدم هذا البيت أو اعمل عندي في البيت وقم على مصالح بيتي وعطيك ألفا في كل شهر أو استأجره لحراسة مزرعة أو قيام عليها فقال قدرت لك في الشهر ألف ريال أو تعمل عندي هذا الشهر اتجاءاً مثلا إلى نهاية كذا بألف قال قد فكذا الطرقين منزموا بهذا العقد ليس الحق باحث المزرعة أن يتراجع ولا الحق العامل أن يتراجع فإذا المصنف هنا ما قال وهي أي عقد الإجارة بجميع صور الإجارة عقد لازم واللازم قلنا هو العقد الذي لا يملك أحد الطرقين الرجوع عنه أو فسقه إلا بإذن الآخر فلو اتفق الطرحان شخص جاء, جاء لرجل وقال له أدرني سيارتك إلى مكة بألف قال قبل وتم تفق بينهما ثم جاءه بعد ساعة أو بعد فسرة أو في نهاية المدلس قال طرع عندي ضرح وأريدك هذه تقيني من هذه الإجارة قال أنت في شب فين إذن تنفتح الإجارة لكن لو قال لا أقيله يلزم بالإيجارة ويلزم بإتمام العقد على السفة التي اتفق عليها الصرفان قال رحمه الله وهي عقد اللازم أن هذه المسألة وهي مسألة لزوم عقد الإيجارة فهي مسألة عامة كما ذكرنا شاملة لجميع مع الإيجارات فلو سألك الطبيب والمهندس والخيار والنجار والحداد عن أي صفقة من صفقات الإجارة أتنها وأوجدها من الطرف الثاني هل له حق الوجوع أو ليس لها الحق الوجوع في كل أصر أنك منزم وطرف الثاني منزم بإتمام هذا الأقص الذي اتفقتنا عليه وليس لك حق الرجوع إلا بإذن الصاحب إلا فيما يستثمع من الأسباب الموجبة للبسط كما سيأتي إن شاء الله بيعمل بقيت مسألة المسألة الأولى هل لزم الإجارة محل يجنع من فيه خلاف الجواب جماهير السلف والخلف صحمة الله عليهم والعينة وجواوين العلم كلهم على أن عقد الإجارة حق لازم ولم يخالف في هذه المثلة إلا بعض الحطهاء وهو قول للأسراد إفكى عن بعض أئمة التابعين ولكنه قول شاذ يعني لا يخبحت الإجماع والإجماع على أن أخذ الإجارة حق لازم المثلة الثانية ما هو الدليل على ان عقد الاجاره عقد لازم دلل على هذه المنطقه دليل النقل والعقل ان ما دليل النقل فإن الله تاء ان الله تعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ووجه الدلاله من هذه الايه الكريمه ان الله امر بالوفاء بالعقد واتمامه والمضي فيه على الوفى الذي اتفق عليه الطرفان يعمم فقال أوفوا بالعقود ولم يستثن عقدا فدخلت الإجارة تحت هذا العموم ونقول الإجارة لازمة لأنها عقب والله فرض علينا في العقود أن نتمنها ونمضيه على وجهها ثلاثة لأحد الثراثين الرجوع عن هذا العقب الذي اتفق عليه أما دليل النظر فالقياس الصحيح قالوا الإجارة عقد لازم البين. لجامع كون كل منهما عقد معاورة وتوضح هذا القياس أن الفرع المخ... ال... ال... ال... الذي يستدل له هو الإجارة والأصل المطيس عليه هو البيل والحكم لجوم العقد والعلّة التي تربط طيم الطرفين قالوا كالآخر إن البيع البيع نحن مرتفعون جميعا لأن عقل البيع عقل لازم ولا يجوز للمسلم إذا أتم البيع أن يتراجع إذا حكم بلزوم في إلا فيما يستثنان حلاة الفصل إذا فجأت أن البيع لازم يقولون الإجارة البيع ووجه الشبه بين الإجارة والبيع أنك في البيع تعارب فتجفع المال لقاء السلعة والعين والذات وفي الإجارة تجفع المال لقاء المنفع فكما أنه يجب الوفاء, هذا يجب الوفاء بهذا العقل من عقود المعاوذات يجب الوفاء بهذا العقل من عقود المعاوذات فالنسل خرجت منه كلمة إن بها أن نؤجد نلزمه بهذه الكلمة كما نلزمه إذا خرجت منه وهو منتجم من بي فنقول يلزمك أن تؤجد كما يلزمك أن تدع وتسلم المذيب وهكذا نقول في المؤجد يرزنك أن تدفع الثمن وتمدل إجارة كما يرزن المشتري دفع الثمن وإنباء ألزه قال رحمه الله وهي عقد اللازم فاللزوم هنا لكل الطرقين كما ذكرنا وليس من اللازم الذي يكون لأحد المتعاقبين دونه المسألة الأخيرة لزوم الإجارة إذا تأمله المسلم وجد فيه الخير الكثير وعلم علم اليقين أن هذه الشريعة شريعة رحمة بالعباد وأن الله سبحانه وتعالى دفع عن الناس الضرب لو كانت عقود الإدارة غير ذاتنا فتصور من أراد أن يؤدر عمارة في موسم أو نحن فجاءه رجل وأعطاه قلمة على أنه مستأدر منه ثم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو فواتي المستأدرين قال لا أبيك كم يكون من الضرر عليه في الضواتي السوق وكم يكون من الضرر عليه في فواتي المتعاقدون والطالدون للسلعة ثم يكون ذلك وسيلة للإضرار بالمصالح الناس وأذية بعضهم لبعض فيتربص التجار بعضهم لبعض فيرسل لهذا من ينجم معه وينجم الإجارة ويتم عقدها ثم ينكس قبل عند فواتي سوق تلك السلعة تلك العين المؤجرة فألا هذا لا شك أن جزوم عقد الإجارة في شكل عظيم ولو لن من أن عقد الإجارة لازم نتلاعب الناس حقوق بعضهم بعضهم ولأدى ذلك إلى استغلال إجارة توثيلا للضرر وأدى ذلك إلى حوال حقوق الناس وأدى ذلك أيضا إلى الشحناء والبغضاء والعداوة إلى غير ذلك لما لا تسمد العظاة على رحمه الله فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيئا لهم الفاؤل التفريح فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها عندنا في الإيجارة طرفان مؤجب ومستأجب فأنت إذا قلت إن عقد الإيجارة عقد لازم ينبغي أن تفلع على هذه وهذا الأصل أن تفتع اللاجم الذي يتعلق بالمؤجر وأن تفتع اللاجم الذي يتعلق بالمستدج فابتدع رحمه الله بالمؤجر قال فإن منعه أي منعه من الانتفاء من العين المؤجر من الذي يمنع من الانتفاء من العين المؤجر المال الذي أثق ولا يمنع إلا إذا إذا والعيال بالله أخلق وعدا في إثمان الصفقة فهو ينتنع من إثمان العقد ويقول هذه العمارة اتفقت معك أما مليون ما أريد أن أعطيكها أو لا تتكلم العمارة أوريدت لك عندي شيء أو لا أعطيك المفاتحة فمنعه أن يستوفي حقه فإذا منع المؤدد أولا بالإجماع ظالم ويعتبر هذا منظم وإذا ثبت عند القاضي أن شخصا تم أقل إجارته وتلاعظه وأخلف وعده من حق القاضي أن معذره ثم التعديل يتخاوث على حسب الضرر الذي يلحق فالإجارات التي فيها مصارح عظيمة وأضرار كبيرة يعذر فيها أكثر من الإجارات التاسرة والإهديرة والتي ليست بذات ذلك فإذا إن معه يأسب لأن الله فرض عليه وأوجب عليها بعدنا أنعن وأتمنا العقد أن ينظر وأن يخيذنا التزم به وما أخذه من العهد هذا نفسه. ثم يبقى السؤال إذا حكمنا بكله آثنا فهذا من ثم يعني طبعا الاسم مسؤولية آخرة الاسم مسؤولية آخرة يبقى النظر عن مسؤولية الدنيا من حيث فوات المصرحة وامتناع طاحب العين من تمكين المستأدر من تمكين المستأدر من حقه سنقول نحكم بإثنه ونحكم بقهره على هذا العقد إن كان في دداية المجد مثال ذلك لو أن رجلا استأدر عنارة بمئة ألف لشهره هذا الشهر هو مثلا شهر 6 فلما جاء المستاجر يريد ان يستاجر منحه في يومي في بدايه العرض. جاء وقال اعطني من ساعه ليله واحد من حبه خدت السديد من العماره التي استاجرها قال لي عندي شيء من شرعية الشرعيه يفرض عليه ويلزم بتمثيل المستاجر من حقه ما موقف القضاء هكذا ويقول هذا ظلم لا بل بيسرب عليه ويقول له أنت تنع صاحب الحق من حق لأن من فأت سكن العمارة خلال هذا الشهر ليست بملكة لك قد بعدها وأصبحت ملكا للغير فأنت بمكناعك من, من تسبيل المختار لتنكي من الإجارة كما لو منعت حق غيرك هذا ليس بملكة لك قد خرجت عن ملكيتك خلال شهر لك فإذا الفعل التفريعي تفرع على قردها باللزوم من منزنك ونقهره بالقوة على دفع الحين لكي ينتفع بها المؤجل المستعجل شرعا كانت أرضا أو كانت دارا أو كانت فيارة أو كانت أي شيء تفق عليها تنزمه بذلك طيب إذا منعه لم يخلو هذا الفعل من أشياء ومن أحوال الحال الأولى أن يمنعه قبل اتداء العقد ويقول له ليس لك عندي شيء وأنا راجع عن الإيجارة أحينئذ إذا رفع إلى القضاء يفرض عنه القضاء التمكين ويمكن ثلاثي هذا الخطأ بإزامه في مدة الإيجارة فإذا اشتكى إلى القاضي وأحضر القاضي خصمه وأزمه وابتدأت الإيجارة وأخذ حقه كامنة فلا اشكاد لأنه منعا من حقه وتوصل إلى حقه بالقضاء ولا اشكاد الصورة الثانية والحالة الثانية أن يقول له ماذا أخصي وليس لك عندي شيء والعقد الذي يجيبه معجنة لاغم فأنظى العقدة من القرص الوحيد فالرجل حاول معه وأراد أن يطيعه لن يستطع حتى مضى شهره بسيط إذا مضى شهره بسيط لا يستحق من منع لا يستحق هذا المانع شيئا من الأجر إن منعه لم يستحق شيئا من العقد لان الاجره مرتبط على المنفعه وقد منع المنفعه صحيح ان العقل لأنه قد يقول للقائل إنه اذا منعه ونضت المدة ملزمه بدفع الاجره كون هذا خان ممتنع لا يكون لم من انقضاء العقد لا يمنع ان الاخر ادي إلى من ان استمرت ولا تكون خامس عملت بذمه الطرفيه هون انت قال عدم سده نقول لا ان الفقاء منع والمنفعه المشتركه غير موجودة كما لو دعه شعر ولم يحبه إياه فإذا لما كانت مستحقة لشيء مبنية على شيء ففوت بفواكه هذا بالنسبة إذا منعه من المدة كلها إذا منعه هذه الصورة التالية أن يمنعه بعض المدة فقال له لا أؤجر والأقد الذي بيني وبينك هلاهم فمضى من الشهر عشر طائعين وبقي عشرون يوما يستحق وسكن العشرين يوم يتفق أجرة العشرين يوم لو مرعه عشرين يوما وتمكن من حقه في العشر الواخر من الشهر يكون له ثلثا أجر لو مرعه خمسة عشر يوما وتمكن من حقه خمسة عشر يوم أو سلم له وقتا بعد نس الشهر سلمه من نقول له أجرة نس الشهر هذا بالنسبة لأحوالنا إما أن يمنعه قلية ويتمكن من حقه من اتداء المدة ويبتغي حقه الثامن فلا إشكال وإما أن يمنعه ولا يتمكن من حقه بالقلية فلا يستحق الأجرة وإما أن يمنعه عن بعض الأيام دون بعضها وحينئذ يستحق بقدرنا ما أخذ من الأيام يستحق الأجرة بقدر محتفظ المشتائد من الأيام إن كان نصف الشهر من الأجرة وإن كان لا هنا مسألة لو أنه اتفق معه على مؤذره شهر بالشجة وكل يوم من شهر بالشجة لألف فاتفق معه في شهر بالشجة ما قال كل يوم لألف قال له هذه ثلاثون ألف شهر بالشجة وتم العقل على هذا ثم شاء الله عز وجل أنه ملعه من الخمسة العشر اليوم الأولى ثم مسكنه من بقية الشهر وكان الشهر ناقصاً هل يتحق الخمسة عشر ألف؟ أو يتحق الأربعة عشر ألف؟ والجواب يتحقه أربعة عشر الف. ما يستحق الخمسة عشر لأن نقصان الشهر تسعين وعشرين يوماً في صورة الثماني والثماني ولا تكون في صورةٍ بعض ولذلك قال بعض العلماء أن في هذه الحالة لا يستحق إلا عن أربعة عشر يوم لأنها تزدأت لتجذب المنفعة المصرفة فالذي له حق لو حق كل يوم بحسنه لكن لو أنه أوجب الصفقة عن شهر كامل ثلاثين يوماً وطلعنا أوجب الصفقة عن شهر كاملًا وجرس للشهر كما ذكرنا في المقدمات وظهر الشهر 29 يوم فهذا التحقار مبني على الشهر المسمى وليس على أجزاء الشهر وفرق بين الاتفاق على الأجزاء وبين الاتفاق على الكل وبناء على ذلك يقال في هذا لو شان أربعة عشر شهرين متتابعين وابتدأ من أول الشهر فإنه قد يرصوم الشهرين وققين 29 الأول فإنه خير وتتم كفارة له عما أعجب الله سبحانه وتعالى لو اتدأ أثناء الشهر لو اتدأ في اليوم الثاني لا بد أن يصوم ستين يوم قولا واحدا فإذا هناك خط وفي هذه الحالة يكون المؤجر هو الذي أدخل على نفسه أما وقال بعض الظلماء بل يستحق خمسة عشر ووجه ذلك قالوا إن العقدة تم على الشهر نفسه فإن كان قد أمكنه من النصف كان نصف المسمى لنفس المدة التي سوفي فيها ويكون له نصف الشهر لأن العقد نصف الشهر نصف والأول أوجه وأصح لأنه حيننا مناعه أضر بمصرحة نصف وانتقل إلى التجزئة بحسابها وهذا أصل عند الغلمات ما ذكروها في رسوقات وذكروها في الأمور الطارئة التي توجد زوال عقد الإدارة نعم وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة الآن تهينا من المؤتد نقف المستأجد وهذا من دقة المصنف رحمه الله أنه فرع الأحكام في لزوم عقل الإجارة على المؤتد وعلى المستأجد فإذا بدأ للآخر يعني الشخص المستأجد هو الذي انتنى أول كمة في المؤتد لكن قد يقع الانتناع ويطع النقض للعهد والعقض المتفق عليه بين الطرفين من شخصا نستأجر فلو أنه رجلا جاء واستأجر بيته وقال أدر من بيتك هذا بعشرة آلافه شهر رمضان قمت له قد وتم العقض بين الطرفين على أنه يستأجر شهر رمضان بأشرة آلافه فامتنع من سكنا بيتي قال العبد الذي بيهني ودينك لاب حتى مضى شهر رموان ثامنه وقد سلمته المفاتح ومتلنته أو متلنته المتسليمه وقلت يترى من حق بيهني ودينك كناه وهذا بيتك في شهر رموان في التأثير فهذا حقك قلت لي تتخلف فإن البيت تثنيك ولا أعطيه لأحد ولسه من سؤوله عنه لأنني بعت مرفأته ولا أعطيه حق الله فذقيت ألف إذانه إن كان هذا الشخص الآخر انتمع بكله وقد مكنته فإنه يلزم بذفع الأجرة كاملة لأن الله فرض عليه فرضه عليه وأنت قد مكنته من حقه فتسبحكم الأجرة كاملة هو الذي أدخل الظرع على نفسه بانتناعه من النجارة وهو الذي خوت على نفسه مصلحة الاختفاق بهذه العلم المؤثر يتحمل مسؤولية نفسه أما لو أنه بدى له أثناء العهد لو أنه أثناء العقد استعجر شهر رمضان فانتنع من أول الشهر وجاء في نفسه الثاني أو العكس امتنع من جاء في أوله وسكن أول رمضان من نصف الأول ثم جاء في نفسه وقال نأولي نا بقية الشهر وليس فنعين من جبل فرس وليس هناك أمر يستحق به ما قاله ففي هذه الحالة نقول أن تنزم بالعقد على مدفن الكاملة الكاملة وليس من حقك الأسر فإن بدا يدفع الأسر كاملة نعم قال رحمه الله تعالى وتنفتخ بثلاث العين المؤجرة وبموت المفتضف والراكد إن لم يخلف بدلا وانقلاع ذرث أو برئه ونفيه لا بموت المتعاقبين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المتأجر ونفيه قال رحمه الله وتنفسخ بثلاث العين المؤجرة فقل المصنف رحمه الله وتنفسخ الفسخ في لغة العرب الإزالة فقالوا فسخ الثوب إذا أزاله وأماطه عن بدنيه ولما ذكر المصنف رحمه الله لزوم عقد الإنجارة ناسب أن يتكلم عن الأحوال التي تستثنى ويكونوا حكم الشرع فيها بجوازي فسخ هذا الشيء الذي لزم الطرحين تنفسخ الإيجارة بثلث العين المؤجرة العين المؤجرة كالبيت فلو قال له أجرني بيتك أو أجرني هذا البيت لمئة ألف أو لخمسين ألف هذه السنة قال قبل فلو انهدم البيت ثلثة العين انهدم البيت فقد فاتت الملتعة التي اشتراها المستأجرة وبفوات الملتعة يفوت عقد الإجارة لأنه لا يمكنها أبداً أن يتقن في هذا البيت وهم الهدد وقد اتفقت طرفان على أنه مؤجر له بسكنة هذه الدارة فإذا أصلح الدارة غير موزودة فإنه في ميد يحكم بانفساث العقد وكما لو أنه باعه دابة ما ماتت الزابة تفق على أن يبيعه الزابة وماتت ولو أنه تفق على أن يبيعه بستان ومجائع صار وأحرق البستان إذا تبقى العين في البيع قبل ما نستطقى فإن هذا يجب الفسر وكذلك إذا قال له مثلا بيعني هذه القلبة القلبة هدفة مثلا من الزجاج من الطعام أو نحي قال بكم؟ قال بخمسة قال اشتريت اذا يريد ان ينزلها البائع فثقبه ملي وانكسر لا يمكن اكل هذا الطعام الذي انكسر البث او الريق على هذا المنف في هذه الحاله لا يمكن الانتفاع بهذا العين فتقول يفسخ عقد البيع على هذا المحمل وخاتب فواكه فشيء باذن يعقد ما على ان اخرى إذا اراد الا في الحدي فاذا اذا فاته انتفع المنصوره التي تم العقد عليها فانه حينئذ يثكم بين في تاخر عقد البيع ذلك العين مثل الججان الزار ومثل موت الجابة في القديم الزعيد ومثل في جماننا السيارات وأنه ماذا سبق معه على أجارة بعين السيارة بعينها إلى مكتب أو إلى جدة أو إلى المدينة ثم في الطريق سلفت مكينة هذه السيارة ولن يمكن أبدا أن يتم بها العقل عن وجه المعتبر أو نحن ذلك من المراكب الأخرى فحين هذا يفكم في بفواد العقل وللظلماء طبعا إذا تلفت العين لها صورة الصورة الأولى أن تتلف العين قبل ابتداء مدة الإجارة الصورة الثانية أن تتلف العين أثناء مدة الإجارة فأما في حالة تلف العين قبل ابتداء الإجارة فينفسها العقل بالكلية وإذا قدرت لن ردتنا إلى الطحين هذا ما في إشكال وأما إذا ثلثت الدار وثلثت العين أثناء الانتفاق لذلك كان ساكن في الدار فسقطت الدار وانهدمت أو سكن نصف الشهر وانهدمت نصفهم باقي أو احترف البستان أو نحو ذلك من المؤجرات فحينئذ يحكم بلزوم أجرة ما مضى وفسخ الإجارة فيما بقيت يكون يستحق الأجرة بقدر ما أخذ ثم الداخل يحقل للمساح عقل الإجارة فيه لكن أيضا هناك تفصيل عند العلماء رحمه الله في مسألة ثلاث العين فجمهرة أهل العلم رحمه الله من المالكية والشابعية والخنابلة رحمه الله يحيث الإجمال على أن الهدام الداخل يوجد من جساف عقل الإجارة. لكن فقهاء الحنفية رحمه الله وفي بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وإمام الشاغي يقولون بهذا القول أنه إذا انهجمت ينظر فيها فإن بقي أي شيء من الدار فيه منفأة تنفخ فيما لا منفأت فيه ويبقى القدر الذي فيه منفأ قالوا من أنفلة ذلك الدار التي لها سناء وحوش فإذا استأدر داراً بحرشها قالوا نقول بانسساح أكبر الثلال الآن نهدكم الفلالفناء والحرش تابعين فينا يقولون إذا سقطت الفلالفناء من هذا نفس أو سقط نفس الفلالفناء وبقي جزء منها طارف السكن فإننا نقدر قيمة هذا الجزء المنهدم من الأجر ونقول للمستأدر انتفع بما بقي وانتفع بهذا الفناء والحرش قالوا لأنه يمكن أن يستغل له لحفظ المتاء وممكن أن يستغل له بحفظ الحيوان وممكن أن يستغل في مصالحه لأن الحلوش يمكن للتفاق به لخلاف الدناء قالوا فحينما اتفقت قرطان على دناء وصلنا فمعنى ذلك أنه يريد للسكن ويريد الاتفاق للغناء فإن ذاكت سكن بطي عقد الفناء كمان وهذا بالحقيقة إذا ندر إليه للحيث الأصول له قوة للحيث الرأي والنظر صحيح لأن القاعدة تقول الإعنام أولى من الإهنام والقاعدة أولى من الشورة الأصل بقاء العكور الأصل بقاء العكور حتيب للدليل على إنفتاحة فلو جاء شخص يتشلم ويقول إن هدم في الدار نقول إذن تم تخفي من هدم لأننا شريعة لعلية تقيد بها فإذا كانت العلم هي كول الدار منهجنة فإن الهدام هو الذي ينفزق في عقل الدارة الخيرية إلا أن القول الأول أدق خاصة في المصالح يعني إذا جئ تنظر إلى مصالح الناس وإلى الضرب لا شك أن نقول أنها تنفزق القول لأنه قد تستثن حرفنا لوجود الدناء وقد ترضى بالفناء لوجود فناء وقد ترضى بالبناء لوجود فناء فإذا كان رضى, رضى الإنسان بالبناء والفناء تبع لا ينضغي أن نجعل التابع أفنا ولذلك قالوا إن في هذه الحالة من الصعوبة المكان أن نندم نقول أبدا ماذا أنه هدمت فالمتفق عليه الشيء الكامل وإذا ذهب بعده فإن هذا لا نرسلوا به لأنه سأجر شيء كامل لا سأجر شيء النقص لو كان يريد الفناء لقال أجل لي فناء لو كان يريد جدءا من الدار لقال أجل لي هرفته هو قال أجل لي الدارة كاملة فبأي حق نلزمه وقد اتفق على شيء كامل متكامل نلزمه بداره وما اتفقنا على فناء فكل القولين لهوته يعني كل القولين من قام لها في الجزء الذي اتفق عليه الذي انهدم من انتفق عليه ولا نبسخها لما بقي فهو أشبه بالقرائب من جهة النظر والأصول ومن قال لا تنفسي كلها فهذا لما حظه من خيث الأصل الذي ذكرناه أن العقد تنى على شيء كام ليكوث بفواته بعضه أو أغلبه وما فيه من الضرر على الناس وأيما كان يكبر قولين واجمعناه وبنوت المرتبع وتنحسق الإجارة وبنوت المرتبع عندنا المرتبع والمرتبع وقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أحلى الإجارة على الرضاق وقال سبحانه وتعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهم فأثبت الأجرى واستشفاق الأجرة بالرضاق ذل على مشروعية التعاقد على الرضاق من الصور التي تنفسخ فيها الإجارة إذا استعجر انضاءة لإرضاع صديه أو ذنكه فاتفق معها على أنها تردعها سنة كاملة واتفق على ذلك فماتت الصدية في منطقة العام أو ماتت قبل اتداء الإجارة فإن ماتت قبل اتداء الإجارة انفتخت وليس من مربعة شيء وإن نافت أثناء المدة استحقت المرضعة بقدر ما أرضعت من الزمان فلو نافت في ثلث السنة الأولى كان لها الثلث وذات الثلث وإن في النفس قبل النفس الثاني بعد الثلث النفس الأول فإنه يكون لها حظ النفس الأول وهكذا تقصد الأجرة هذا أصل في الإجارة أنها تقصد على حسب المنافع المتفق عليها هذا إذا نافت الناس المرتبة انه الطفل او الطفلة جنس المرتبة ايضا اذا ماتت المرضعة اذا ماتت المرأة التي ترضع ننفذخ العقل والسبب في هذا ان المنزعة في تسبق عقل الاذابة حتى تجري يعني العلمة التي كيف نحكم بالفسق نحن نحكم بالفسق اذا فاتت المنزعة المشترى والمنزعة المشترى دائما المنافع تكون تحت الأعيان عندنا جوافر عندنا منافع فإذا استأجر بيت فالذات البيت الدماء والمنفع السكنة فإذا انهدم البيت تقول ينفسخ العقل لأنه ما في المنفع وهي السكنة بعد انهدام البيت والسقوط وكذلك لو استأجر دادة للغكوب وماغذ فتحانت الإجارة على عينه وذاتها ولم يكن يقامت غيرها مقامها لأنه إذا انتفوت في فواده لأن المنفع ما ينسي كما في غيرها منهم مقاما هذا بالنسبة للأصل تطبق فهو المصنف قال تنفسخ بثلاث العين المؤدلة وهذا مثل ما ذكرنا في الغيوت والمساكن من غير الحيوانات وتنفسخ بموت المرتبع وهذا مثال للحيوان من الآدلية والحيوانات فإذا ناسك المرأة المرتبعة أو الغضيع الذي يرتضع فإنه يشكم لفشخ الإجارة لماذا حصلنا لفشخ الإجارة؟ يسأل فائل ويقول طيب حكم, حكم الفقار رحمه الله ونصف المصنف صحيح الله على أن العقد الإجارة ينتفخ إلى ناثا مرتبت كما نصف عليه أليس بالإمكان أن يأتي برضيع آخر ويقيمه مقاما؟ ونقول كيف حيث العقود ما أنكت؟ قالوا لينك. لأنه فيما استأجر مرأة لإرضاء هذا الصبيب عنه فإنه لا يمكن بحال أن تأتي بصبي يرضع كردائه ويحمل هذه الأمة كحمل ويأخذ منها من النبن بقدر ما يأخذها ما تستطيع أن تقيم الغير مقامها مقام العدل فلفواتي لكنه مثلا استأجر ذاته سيارة ممكن أن تأتي بسيارة مثلها ويمكن تعلم أن تجل بهذا هناك مساعة الآن في تأثينا لا نحكم فيها من السفاق العقل لأنه يمكن تحقيق المنفع وتحقيق العجل بين الصرفين وهذا من بقة الشريعة أنه إذا تم العقل على صور ومنفعة بشدود تقيد بها فهو إذا أقام رضيعا آخر لا يمكن أبدا أن يأتي رضيعا آخر مثل الرضيع فالناس يختلفون في الشبع والغير يختلفون في الرضاعة ويختلف حتى الصبيب قد يقتضع من الامرأة ويشب لبنها ويرضى بها ويقبل على سجنها وقد تحرم عليه المراضي فلا يقبل بمرضعها وقد يكون بين بينه تارى يقبل وتارى يدده ففي فتطين تزل مقامته مع اختلاف الطباع واختلاف الأحوال قالوا لا يمكن هذا فتفوت المنفعة بموت مرتضع سيحكم بانفساش العقل ليس تعذر تعذر إتمامه عن الوجه الذي لا تكلم حقد الإيجارة إلا إذا كان هناك حقق عجل بين الطرفين واستفاء للحقوق كما استفق عليه المثالات إذن نعم والراكب إن لم يخلص بدلا كذلك العكس في المثالة الرضيح قلنا إذا ماس المرتضاء بلطجل لا يمكن أن تقن المكان كذلك لو ماس المرأة المربعة فلن تستطيع أن تجد إمرأة نبنها كلبن هذه المرأة في خصائصه وطبائعه وكنياته نحن تختلف المرأة المرأة التي تحمل لأول مرأة وفي فرق لبنها ليست كم التي في ثاني مرأة ولا في ثالث مرأة المرأة المتوسطة ليست كم مرأة بفكر وهذا متعذب فيتعذب أن تقي من غير من قانا الأصل الذي تحق عليه سيكون في الأصل لفواتي الأصل الراكد إن لم يصلف بدلا وبنوتي الراكب إن لم يخلص فدلا إذا كان له وارث يقوم مقامه فلا بأس ويتم العقد مثل ما يقع قالوا في الأنزلة في القديم كانوا يركبون للحج ونصى الإمام أحمد ورحمه الله حينما سؤول عن هذه المسألة إذا استأدر البعير راكبا في حجي وما في الطريق فإنه يحكم لانجساث العقد ويكون إذا حكمت لانجساث العقد نقدر أجرة هذا البعير من الموضع الذي سار فيه إلى الموضع الذي مات فيه الشهر ويستحق صاحبه فقط قصة هذه الأجرة إذا حكمت للفشل يتفرع عليه إختصة الأجرة فيما مضى يتفرع عليه براج المؤجره للبيت يأتي براج الآخر ويأجره لآخر ويستفيد مما بطي مما ينتفق عليه في عقل الإجارة <تصفيق> وَانْقِلَاعِ غَثٍّ أَوْ بُرْئِهِ وَنَحْيِهِ وَانْقِلَاعِ غَثٍّ وَبُرْئِهِ وَنَحْيِهِ هذه مسألة طبية الفقهة رحمه الله وهذا من دقة الكتب الفقهية يعني كما نبهنا غير مرة أن الفقهاء يذكرون بعض الأمثلة وقد يأثنون ما يفتن فهم العلماء رحمه الله ولا يقدر ما قدمنوا هؤلاء الأئمة خاصة في الفقه فإن الفقهة قبل أن يخذب مثلاً إلا وقد اكتلي بأحد ثلاثة هذه الأشياء أو بها جميعا إلا أن يكون سري بالقضاء أو بتجيب الفتوى أو بتجيب تدريس الفقر لن تجد أحد يكتب مثلا ثقيا إلا وقد شغل بواحدة من هذه الثلاثة أو بكلها مشفينة ومن أول فتس يكون في الشكر أن تجد فقيها اشتغل بالقضاء والفتوى والتعليم لأن من الفترى ما فتح الله عليه بالقضاء وليل يفتح عليه الفتور ومن من فتح الله عليه بالفتوى وليل يفتح بالقضاء ومن من فتح الله عليه بالتودريش وليل يفتح عليه بالفترة. ومن من فتح الله عليه الفتوى والفيديش والقضاء وتجد دواوين عن نواضي في الحقهاء وانتهم الذين يشاربه البنان وتقبل تخفيقاتهم وتحريراتهم وينظر لها نظرة الإجلاق والإكدار ويكون لها وقدرها حينما يكون قد بكل هذه الأشياء فتجد أن الكبار دائما منا قضاء السبب في هذا أن القضاء يدخل عليك المسائل الغريب ويدخل عليك الأمثلة العديدة فستأصل عندك الأصول وتنضبط عندك الفروض وتتضح القواعد والضوابط وكذلك خسوة فإن الناس تأتي بعجائب مسائلهم وعرائب موازلهم فلا يسخن الصدر والذر فيها إلا من أنر الله بصيرته وكان كما وصف الله راسخا في الجنة يستطيع أن خلال تتاون الناس ولذلك غالبا أن تصدر الفتوى تأهل لها مذكرا في سن مذكرة أن يكون ما تملي عليه فترة إلا هو قد نظر في شرقه لأن الناس تسخل عليه المسائل ولذلك هذه الأمثلة التي نراها الآن في الكتب الفترة وإن كنا نرى الزعب يظن أنها مجرد آراء وهو لا يعلم أنها حفيلة ذهن العلماء وكدهم وعنائهم قرونا طويلة هذه انبنت على تجميع حين أن يأتي وقل لك وانقلاع الزر مسألة انقلاع الزر ليس مراض الزر إن المسأل دخل في نسائل الإجارة الطبية وهذه كلمة استطيع أن تذرح عنها مشروعية الإجارة الطبية ومشأة عموما وأن الفقايا اعتبرون جواز الطيكون الطبيب يأخذ تجرى على عمله لأنه يقلع الضرس وهذا عمل طبيعي وتأخذ منها جواز الإجارة الطبية خاصة وهي مثلة الجراحة لأن مقلع الضرس هو من أنواع الطب والجراحة جوال طالب وتأخذ منها جواز قط العظام الزائد عن البدن إذا فيها ضرر وجواز قطعها بشرف وجود حاجة داعية هو الألم وعدم جواز قطعها إذا زال الألم بقوله ابن فساخ العقل عند البرق وتأخذ منها أيضا مسألة إزالة أعضاء من غير العظام لأن النظير يأخذ حكم نظيره كما جاء قلع الضفر لوجود الظرر والألم يجلس قطع أن أصبح الذي يجيه ألم إذا تعذف علاج هذا الألم او قشي سريان هذا الألم تأخذ أشياء كبيرة فهم من يقولون انقلاع ظرف مئة من يتاكم يقولون انقلاع ظرف ما يفهم ماذا يراج من هذه ولا يفهم أن المصنف حينما قال مثلا بالهداء بشوافه العين هذا النزال للعقارات ثم بعد ذلك الموت المرضعة مثلا للحيوان ثم انقلاع الظرف بجزء الحيوان فأصبح بعد ما نبه على الكل نبه على الجزء وتعلق الإجارة بالجزء هناك فأناك فأناك الرضاة تعلقت الإيجارة بالجدء وهو اللذر وهنا تعلقت الإيجارة بالجدء وهو الظر فقولوا وانقلع ظرف يعني إذا استأجر قبيبا لكي يقلع ظرفه وكانوا في القديم يحتاجون إلى ذلك اولا لا يجد من نفس أن يقلع ظرفه إلا إذا وجد فيه الألم ووجدت الحاجة منذب للقلب ولا يجد أحد أن يقلع سما بكبرها المنظرها في منظرها كما يقال براحة التجميل ولذلك لعن رسول الله الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة والواشرة فيه برد للأثنان وتحديم للأثنان وهذا يدل على أن تغيير خلقة الله عز وجل لا يجوز ولذلك قال في الحديث بالصحيحين بالصحيح عنه عليه السلام قال المغيرات خلق الله فجد البدن بأجزاء لا يجوز العدف بهذه الخلقة مدى الله سبحانه تعالى أجده على هذه الصفة وشهد النساء في السبب السماوات إنه خلقه فأحسن خلقته فبارك الله احسن الخالقين فقال لقد خلقنا الإنسان في الأحسن تقوي فجعله على أحسن صورة صورة فبذلك لا يجوز له أن يقلع شيئا من البدن ولا يجوز شيئا من البدن إلا عند وجود حادث ومن هنا تفرعت الإنسان في إجارة البود بدون حادث وهي التي تسمى بالجراحة الوقائية أنه لا يجوز لأن الفقهاء نصروا على الجساخ أكثر إجامة في قلعة الزرس إلى ذري أثبت فدل أنه لا يجب أخر شيء من البدن إلا إلى وجود الحادث الداعية لذلك فقال الظلماء في قلعة الزرس الشرق وجود الألم وعدم القدرة عن احتمال الألم فلذلك بعضهم تجد بعضهم الفقهاء يدقق ويقول إذا طعب الألم ولم يمكن علاجه يعني ما في علاجه وما دوائنه ما إذا أمكن علاجه فلا هذا بالإسلاء لقلعه فلو قال له اقلع هذا الضر وكان الضرس يؤلم وكان بالقديم بس يسر لهم ما هو موجود الآن من الوسائل التي أنعم الله بها على عباده من تقدم الطب وفتح الله على عباده من واسع رحمته وبرعه وفضله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير كل ذلك يشكروه ويخندوه يعتقد اعتقاد جازماً بعظيم شغله ومنك وأن الأمر كله لله السبحانه وتعالى فاتح الله هذا الجنوب التي يستطيع الطبيب أن يعرس هل هذا الظرف من النصرح بقاء وعدم بقاء فالآن الوضع يختلف فهي من في القديم قالوا يذا برئ تنفسك لكن في زماننا لو كانت الظرف مثلا فيها آثة في داخله وهذه الآثة باقية لكن الآلم يذهب ويأس وكمل عقل كل أبدا هو من حق أن ينفسك لأن العذر موجود في ما كان يستطيع أن يلنوا بهذه الأشياء ما دام العلة موجودة والآفة موجودة وإن كانوا في القديم لعدم نبقيهم من الإطلاع على الخصايا الضرس وما فيه من أمراض النساء ونحنها لكن في زماننا هذا نقدم الطب واكتشفوا هذه الأشياء نقول إذا وجدت العلة والآفة وقرر طباءنا هذا النوع من الآفة والعلم لا علا جلال إلا الجراحة والاستئصار وجاء والسف مع المستشفى أو مع طبيب على أنه يبتعفل ثم قال ذهب الآن وقال لا ما أريد نرهمه إلا موجود ونقول له إذن فلا يتجهد أجر في الطبيب وعلى هذا فنذكر مثل التنسيم الطبيب من نفسه لأن إذا نذكر الطبيب المريض من نفسه ولم ولم يعطل منفعته فإنه يذبن من المريض في دفع كاملة منه لا بنوت المتعاقبين أو أحدهما لا تنفسق الإجارة من موت المتعاقبين ولا بأحدهما يعني لا نات المؤجر والمستأجر قال زيدا لعنف أدرني دارك هذا الموسم شهرين بمئة ألف قال قريب واتفقا وتم العقب بينهما ثم نات المؤجر والمستأجر وقل الورقة فكل وارث يقوم أمو عزه يستفيد من هذه العين إما بأنهشهم أو يقيمون غيرهم يؤجرونها على الذي يتصرفون العقد الاصل في شرحا ان ميثاق الماء لازم غير ينزع من غيره مورد سيذ الاستفاقه ولا بي بناء من هذا منهج الجمهور في هذه المساله بعض الفقهاء رحمهم الله تصحيح مذهب الجمهور ان لا تنفصل الم لا موتى ماء ولا موتى احد ما لم يكن ذلك من قبل لمرات المنفعه كما في رمضان المقطر وَلَا بِضَيَاعِ نَفَقَةٍ مُسْتَأْجِلِ وَنَفْلِهِ وَلَا بِضَيَاعِ نَفَقَةٍ مُسْتَأْجِلِ وَنَفْلِهِ خالت في هذه المثل الحنفية رحمه الله قالوا إذا ضعت عليه النفقة استأجره من أجل أن يحج به في سيارة ثم ضعت له النفقة فقط في الطريق وضعت منه فاجأه وقال له النفقة ليس اسمعين الحنف يقولون الحق يا نسا والجمهور يقولون ليس الحق فهذا بلاء أنزله الله عن المستأذر ليس له علاقة في العقد نفسه ليس منهوك بعين المنفعة ولا لذاتها ولا لما فيها من المصالح والمستأذر قد مكنه من الإجارة في حينئذ يرزم بدفع الأجرة وإتمام الأقد على من المعكبات لكن في مسائل استثنى منها من بعض الجمهور فمنها قالوا إذا خافت المصلح المقصودة مثلا أن يستأذر شخص لكي يذهب بك إلى الحج ثم يعني يتأخر عليك ولا يأتي إلا في زمان اللي يكون مع مجراك الحد قال تمتسخ الإجارة مع المؤجر والعين موجودة لكن أنت تريد منفعة المقصودة هذه أيضا تخخص أقل من سنتنا قال رحمه الله تعالى وإن اكترى جارا فانهدمت أو أرضا من جرع فانقطع ماءها أو غرغت أو انفتقت الإجارة في الباطل قال ربنا الله ولن ترى دارا فانهدمت <تصفيق> ان شاء الله يكون هذا الدرس يعني سنبدا دوره المناسك حديث عن المناسك يعني نمشي بالنظام شاء الله وقد نحتاج الى يعني بقيه هذا الشهر لان ظروفكم متوافقه فبنشغل الاسبوع القادم الذي يليه يعني اعتقد هذا الدرس. فإن شاء الله إن شاء الله عندما تنتهي الدورة أنا أعوركم هنا ان شاء الله تأويض لكن تعريكم بالشاجة إلى فائلة الحج وعلى خديد الحج وستبدأ إن شاء الله الدورة في بسم الله صلى الله من بعد غض ليلة الجمعة وتكون نيليا إلى نهاية شرع الشوال ثم يوم ثلاثين أو ثلاثين أو, او واحد من شهر إن شاء الله في سيكون إن شاء الله مبتدئ نستألت مكة هذا ما هو عنه فقط شهر شوان وإن شاء الله نعوض هذين الأسبوعين وهكذا درس جدة سنتوقف عن درس جدة ومكة إلى نهاية شهر شوان هذا وإن شاء الله إذا تبتدأ شهر للقعدة أو كان الثلاثاء إذا تمكى يوافق الثلاثين من القعدة إن شاء الله سيكون درس على معمر هو سواء كان ثلاثين أو واحد في أول فيكم إن شاء الله دفعنا معه عليكم صلى الله تعالى أن يجعل ما تعلن معه وعلم ما أحفر صلى الله عليه وسلم وتحكينا أرهاب بكم الله رضيلة الشيخ وجزاكم خير البجاء رضيلة الشيخ يقول الساعر الحقوق أيها لازمة وأيها جائزة فما هو الضابط في ذلك أشابكم الله بسم الله صلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه والمعنى إما بعد الحقيقة مسألة الظوابط ومثألة تقريب العلم لا ينبغي بقلاب العلم أن يشتغلوا بها كفيره فهو بتتعب وتشفى عقد على شدة وتدين بكل عقد على شدة وتدرس كل عقد على شدة وأنت من السك تضع تدول لما درس وتعلم وتعلم لأن قد أقول لك اليوم مثلا يترتح عندي أن عقد كذا لازم للطرفين او لازم في أول حال آآ في آآ ثاني حال مثلا ثم يترتح أمر آخر بعد ذلك ليس هناك أفضل من طالب الإندي مثلا وهكذا كان أنظار برحمة الله يعني يأثني كثيرا بعدم إعطاء الضوابق والقواعدين كان سهل إعطاءه لكي يقول يريد اكتفاد يريدك تدرس كل شيء رأيك لأنه ربما الآن تأخذ مثلا عاقد لم لم من أهل على أنه عقد مثلاً اتفاء القطار إذا قال له اتوفي لي القطار من أجل اتوفي القطار ودفع لهم ما كان في القديم من يجري فنحن ما جئنا باستفاء القطار وممكن الآن أغطيت إياه على أنه العقد جائد في أول حال لازم في الثاني حال ومثمت ثم يتبين لي أنه لا في الأول حال فذلك ينضغي طالب العلم بدث العلم محاوله فهم السبب والنسب وتدرس كل شيء على حده وطبع بالقانون شيءا خذين شيءا اضقت شيء هو وعرفت ما ترصد على نجومي وتاخذ كل شيء ل ممكن ان يكون هناك لازم في يكون هناك مشتبهات للجواب جائز باستثناءات للنجوم هذا امر استفابي لكن الحقيقه يفضل منين اني الله كثيرا ما نأتي في هذه القضيه حتى من ضرائر التي لم ندخل المعجم المفهرس لانحاء الحديث مكتبه الوالد فنلاحظ ذلك الشيء والقدر في هذا قال أنه يعذب طالب العلم الكسل ولا شك ان نستفيد من المعجم وغيره يختصر الوقت طويلا لكن نقول سذهب وتفتح هواوي الصين مخلدا الحديث وتفتحانه الشهر ويضمن دفتره حتى تصل إلى الشيء وتتعود من كثر التخريج والردود إلى معرفة النسخ لا مع معرفة طريقة الترتيب من الأحاديث اختلاف الألفاظ واختلاف الرمال وتعبد الطرق هذا هو الذي يبشي في طانب الألم يجعل في طانب الألم ملك قوية لكن إذا أصلح يخرج من معجم المفهد وسافر يوما فأصلح بين السماه والأرض ليس عنده لا معجم المفهد ساغي هذا ذنق ساكل وذكروا عن بعض أهل رحمه الله أنه كان مولعاً بكتب وكان شغروفاً بجلب وكان في القديم يتعذر عليه نفس الكتب يعني يجدون من شقة وكان من ذلماء المشهورين وسافر في سفرة من السفرات وستعرض بأذية من, من أعجاء تعرضوا له والقافلة فأخذوا جميع ما قدمه جلس يبكي على كتبه وجاء إلى وقال له يعني كل ما تريد أعطيك وأعطني كتب كتب قال ماذا تريد كتبك يعني لماذا أن تعتني بهذه الكتب قال لي أن هذه الكتب هي, عمي. هي حفيرة عمي فقال له يعني هذا ليس وهو رجم يعني ما يحفن ليس من الآل العلم لكن الله قيضا لأجل أن يكون عبرا لهذا الآل وقال له علم تحمل بهذا الشكل وتخلق ما هو علم يعني علم يعني حتى أي شخص ممكن طفل يأتي ويشعل ناره الكتب ويأنته لعن الإنسان ليس ذي علم. علم ما هو حوص الصدور لا ما هو في ذلك على الصدور علم, علم رجل في داخل قلبه لما يكون يذهب بنفسي ويقعب إخلافه إذا جاءه سهلا ويرسل من, من, من حصولتي غيره لما يذهب ويقعب ويقعب ويدخله إلى سؤاده ليس إذا جاي قبل كلام وقد يقع عن الصطف وقد يقع التصريف والتحريف فدائم من طالب العلم أن يكون على مرتبة من قوة الشخصية العناية الدخل والتقصي والتعب ولا هذا هو الذي لما في ذلك من عظيم الأسجد وعظيم السوار ثم تتربى في طالب العلم الملجة ثم لا يستأجد يعني الآن لنتأخذ مثلاً حق الإجارة وهذا هو لازم أو غير لازم وتدرس اللجوم في حق الإجارة وما يتفرع عن هذا اللجوم في حق الإجارة صفة ذهنة من حفرت فيه على جزئية معينة الممتدها وأدرحتها أثارها ومحاسن الشريعة في الإجزام بها دون ما إذا جمعتك 15 عقب أو 20 عقب يعني مثلا عندنا عقود لازمة للطرفين وعندنا عقود لازمة لأحد طرفين وعندنا عقود جائزة, جائزة للطرفين وعندنا أقول جائدة في أول أمر في آخر الأمر وكلها أقول فيها خلافات وفيها أقوام ما لا يقل عن ثلاثين عقل فأذكرها مثل هذا صعب جدا ولذلك ينبغي إلى طالب العلم يدرس كل جدية على حلم هذا أقل ولا شيء معتم وأكمل وكان بعض العلماء رحمه الله يقول دراسة طواعد الفكر وضوابط الفكر بعد الانتهاء من مثل فكر لأنك إذا انتهيت من مثل كاملة تجنأ الشتاة الذي قرأتها وتضع له ضوابط لكن من البداية تأخذ هذه القواعد تشتب طوالبهم كذلك ولا شك أنها قد تضر بمصارفه أنا أطير في هذه الجزئية لأنها منهجية وأقول يعني وكنت يعني أنبه كثيرا على أن العناية ذلك والضوابط الأفضل إن كل طالب أن يكون عقد على حجب خاصة إنه كان أنا قد انتزم الفط على منهجه وعلى طريقة فبإذن الله عزيزي يكون ذلك أفضل فأتمن ثم إذا قرأت كل دون في عقد أدرس في وجه الفرق بين البطول وأصلح عندك من السهم لماذا أصلح جائزا هنا ولازم هنا ولماذا لزم الطرفين هنا ولم يبزم هنا ولماذا لزم أحد الطرفين من الآخر حتى تنجل وتنقل عندك الأسرار والعبل في التفريق لهذه البطول لا لكن من هو الذي ذكروا أن العقود التي فيها غرر ومخربيه على الغبن ان نحر مثل عقد الاجاره عقد البيع طالب به الجمع العقود المتمحضه في الرسك والتي ليس فيها غبن ان غالب جوازها على مثل الهداق عقايا وناثم العقود التي يكون فيها الغدل في الحال والرفض في الحال قالوا تكون لازمة في ثاني الحال لا في أول الحال وقف على هذا اختفاره لكن الأمر لا شك من إذا درس كل عقد على حدة لا شك أنه أضبط وأن إن شاء الله عزيزان من يحتفى علينا من أراد يدها واتغانا منه والله تتابعا جيدة الشيخ إذا أقال المؤذر المستأجر فهل له أن يعود في الإقالة؟ وهل المستأجر إزامه بهذه الإقالة؟ أشابكم الله؟ شبه الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومعنى ما بعد فإذا أقاله فإنه مجزم بالإقالة وليس من حقه الرجوع ومن حق المستأجر أن يجزمه بما من الإقالة وقد ارتفع لجوم العقب بهذه الإقانة والله تعالى عليك أسابقنا الله <تصفيق> الشيخ إذا انتنع المؤذر من تثمين العلم المؤذرة تطرث من العقب وترثب على هذا التأخير غرر عن المستعجر فخلاص صورة ونحذر هل يشق للمؤذر أن نزمه بإثمان إجارة باقي المزلة أم من المستعجر الأسر أسابقنا الله أهدى <تصفيق> المسؤول بالنسبة للسؤال الأول الإقالة ثلث فيها في البيت فقط هل هي خسق او بيع جديد أن في الإجارة ترتب على هذا الخلاف في البيت هوائد منها هل يثبت الخيار في خيار, خيار النزيد لأنك إذا قلت أن الإقالة في البيت بيع جديد يثبت في خيار النزيد فمن حقه الرجول هذا في البيع خاصة إذا قلنا أنها بيع إن الإقالة في البيت بيع مستأنف يثبت خيار النجلس اللي يقول خيار النجلس بالليل وصورة ذالة لو جاءه وقال بيعني هذه الإمارة بالمليون قال بيعك ثم جاءه وافترطا ثم جاءه بعد شهر وقال له أنا شريت منك الإمارة بالمليون فأقلني قال أقلت ما دانا في النجلس لفق إن يقول لا أقل رجعت في البيت على أن الإقارة تبيع المستأنف وإذا قلت ما بيع مستعنة يترطب عليها أيضا حفظ الصرف مثلا حينما يأتي إلى محل ذهب ويشتريه أو إلى أي محل مثلا أنه اشترى صلعة بأسف ريالات ثم جاء وقال للبائر أقن هذا البيع قال أقلت لكن بشرط أعطيت تسع ريال يعني أنك في ريال ما قلنا إن قلت بيع فقل يجوب لأنها قد بيعت بيعة ثانية ولا من أصلنا للناس الباب إذا قلت إنها بيعة جديدة وهي قلت لأ فسخ ينبغي أن نرد العشر أكام وأيضا لو كان مثلا في النقوط قلنا إنها تأخذ شكم الصرف فينبغي أن تكون متتاوية فيما يشرب فيه تتاوي في التناثل وأيضا تكون يد في فيما يشرب فيه تقاو وعلى هذا مثلاً لو أنه جاء وقال له أقلني قال قبل قال لك أن أعطيت مثلاً بدل عن البيع الذي أخذت المائد إلا أخر من عشرة عاصر بمئة خيال ما عندي إلا التسعة أقلني وأربعك التسعة لم يدد أنه عارض عن تسعة بعشر هذا في الفترة وفي داعي يدوم لأنه بيعني وقف على هذا المسائل وأظن هذا تقدم معنى في البيت ذكرناه الإقالة في خصفاً أو هي بيئاً هي خصفاً أو بيئاً أما بالنسبة للإيجارة القول المشهور والداعي لأنه ليس محقي إذا قال له أقلتك فقد غفع شفة النزوم وإذا اقتبعت شفة النزوم لا تعود إلا بأردين لديك فهو إذا قال له سامحتك ثم رجع قال ما سامحتك ليس محقيه وجه ويزن بهذا وينفتح على الإيجارة لأنه أو جباء وأنعناء فالخفوف يلزموا بالقوده والله تعالى أستاذة من الله جبيلة الشيخ إذا انتمع المؤجر من تسلين العين المؤذرة فترة من العقل وتركب على هذا التأخير ضرر على المستأجر كفواف السوق ونحوذ هل يحق للمؤذر أن يجمه بإتمام إجارة باقي المدة أم للمستأجر الفتر أستاذكم الله فبمثلة لها صور ما في ظاهر السؤال انت شهرا مثلا ولكن الشهر اهم شيء في الخمسه الايام الاولى وانت رضيت بال25 التابعه لاهميه هذه الخمس فهذا يرجع الى القاضي قال ينظر في الأمر وينصفه مثل بالنسبه لهذه المسائل يعني يبدع فيها القاضي والقاضي ينظر في قدر الضرر وقدر هل كان بامكانه أن يعوض أو ليس بإمكانه وهل فعل مثلا لما يأتي شخص مثلا يتبق مع شخص في مكة أو في جدة ونقل أضراضه إلى جدة وتحمل هذه من الشقة لا يمكن أن يجب بديلا فيما يأتي بأضراض يأتي دفعة واحدة السوق وحصول الأضراض في إجارات مداني وإجارات الحيوانات والمركوبات والعثارات نحنها وكلها يتقدر فيها الأمر للقضاء في القاضي هو الذي ينظر لأن أصل قضع الأصونات ومجعات القضاء نرد منظر في مثل هذه وفعب وضع طائجا في هذا لكن الحيث الأصل أنه إذا منعه لا يقول إلا بقدر ما منعه وباقي المدة يكون انا ملف المستأجر ويبذن بدفع أجرته إذا انتفع بها والله تعالى أسابق من الله فضيلة الشيخ إن هربت الثالثة المستأجرة فهل صاحب جاء أن يدفع المستأجر بذلك المكان هذا بكم الله؟ إن هردت الدابة المستأجرة وأقام المستأجر مثلها في المشي مثلها في الخنوة ومشيها في التحمم فالإدارة ماضية وإذا وجد البديل يرد وفائدة هذه المستأجرة في القديم كانت تقع عليها مثال مثلا حينما يستأجروا من مكة إلى المدينة وتحمل الدابة منتصف الطريق وتهرب في النص الثاني في هذه الحالة إذا هربت الدافة وأردنا أن نقيم غيرها ما قامها قد يكون غيرها لمن يقام في ذلك الموضع أجر تتساوي أجر كلها فإذا قمنا العقد باقي فبرر يكون على صاحب الداب وتكون عليه مصيبتين مصيبة ثانية مصيبة فواد ثاني ثاني دابتك هو مصيبة الإجارة الزائدة على إجراء فيه لن لا بقيت له دابتك هو من في الغد مال هذه أما في بعض الاحيان يكون العقد يكون مثلا لو انا مستأذر من موضعين يستأذر بربع قيمة ويكون قد قطع نصف المساعدة يستأذر بربع قيمة في الزاب ربع أبزائز فقد يكون في هذه الحالة المستأذر يقول لا نستخل العقد فأريد أنا الذي أستأذر حتى يكثر نصف القيمة الربع المضمون الذي والم... هو في النصف هذه فهذه كلها مساعد الأصل يقضي بقاء العقد والذات للمركوب الذي يمكن تعويضه المركبات يمكن تعويضه بالرأي الا اذا كان بديلا عن الموارث المنحين المركوب الذي يمكن تعويضه يوجب اتمام العقد على ما هو عليه وهذا المقرر علينا بان ما الله كننا سبحانه الله طيله الشيخ رجلا عندنا هذا النقاط احرم ولبى التلبيه المعروفه ولكنه لم يقل في اول هذا البيت الله معنا لأنه أقض بنيته العمر في سنة ثم وثمان وثمانة عبقين أحواله صحيح ففيه ميته ومن عقد عليه قلبه من نشك الحجة العمر في أهمها معا إذن والقرام ولا يشهر صلاف خذه بذلك ولكن من سنة النبوية ثابتة العبر صلى الله عليه وسلم فقد جاء عن أكثر من 25 من النبي صلى الله عليه وسلم منهم أنس وضي الله عليه الذي قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمرسني لعابها اسمعوا يقول للذي قد وصف المحجه ومنها حديث الامر في البخاري رضي الله عنه وارضاه وفيه قال اتان كل نبي صلى الله عليه وسلم اتان ليله اسى من ربي وقال ان في هذا الوادي المبارك وقل امره في, في الحج صلى الله عليه العظيم فضلا فكرنا نبي قلنا ان الناس انما صالح انما تعلمنا اننا خلق من يريد الجليل وجوده رضوانه العظيم فاخر ذكوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه